فأسدادهم النبي عليه الصلاة والسلام رضاهم على قبل الحق لك أو عليك وأنك تضر حق لما كان وتقبل الحق لا تقبل شواء قال لهم نهلن. هل لا كنت مع صاحب الحق أنك تضر مع العرافين أنه صاحب الحق هو الحق إذن كنوا معه كنوا معه ولو قد تبي عليه والسلام فأين الناس من هذه التربية أين الناس من إقامة الحق وتعظيم الحق وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى بذلك إذا كان الإنسان يطلب الحق من أجل الزنيا يترك الحق من أجل الناس أو خوفا من كلام الناس أو من أجل حطاب الثاني أو يقتصم مع فلان أو مع غيره أو مع قريبه أو مع جيرانه يذهب يأذيب بالباطل وبالكذب ينطر ناروح عليك ويعرف أنه على باطل والنبي عليه الصلاة والسلام آمر الصحابة أن يكون مع الحق ولو كان خدم النبي عليه الصلاة والسلام. أني أكرمي أحبات الله. وهذا.